الحمد لله شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فان شاء الله نبدا في الدرس الخامس من دروس التجويد من كتاب البرهان في تجويد القران اتكلمنا قبل كده في المرات السابقه على مقدمة عن التجويد وتكلمنا عن أحكم الاستعاذة والبسملة وتكلمنا عن النون الساكنة وعن الميم الساكنة وإن شاء الله نبدأ في هذه المحاضرة في باب مخارج الحروف باب مخارج الحروف إحنا قلنا قبل كده إن إحنا عندنا في التجويد في عدة موضوعات كبيرة إذا تعرفنا عليها وتعلمناها يبقى كده احنا تقريبا انهينا علم التجويد قلنا ان هي الحروف الساكنة ودي خلصناها في المحاضرات السابقة خلصنا احكام النون الساكنة تكلمنا على احكام اللام الساكنة واحكام الميم الساكنة كذلك وقلنا من المواضيع الكبيرة كذلك في, في علم التجويد مخارج الحروف وصفات الحروف وبعد كده المد والقصر خارج الحروف هنتكلم عليها المره دي ان شاء الله وبعد كده هنبقى نتكلم على صفات الحروف وحنتكلم تبع لصفات الحروف عن التفخيم والترقيق وبعد كده ان شاء الله نبقى نتكلم على المد والقصر المره دي ان شاء الله نتكلم في بابي مخارج الحروف قال المخارج جمع مخرج والمخرج لغة محل الخروج واصطلاحا محل, محل خروج الحرف وتميزه عن غيره محل خروج حرف وتميزه عن غيره يبقى التعريف المخرج لغه محل الخروج واصطلاحا محل خروج الحرف وتميزه عن غيره يبقى الحرف بيخرج من مخرج معين ويتميز عن غيره من الحروف بخروجه من هذا من هذا المخرج. إحنا نتكلم كده كذا نحن عندنا المخارج دي في مخارج عامة وفي مخارج خاصة. المخارج العامة اللي هي بتشتمل على أخر أكثر من مخرج. تشتمل على أكثر من مخرج خاص. المخارج الخاصة بتشتمل على مخرج واحد وبيخرج من هذه المخارج إما حرف أو حرفان أو ثلاثة. على الأكثر يبقى المخرج بيخرج منه اللي هي المخارج الخاصه بيخرج منه حرف او اتنين او ثلاثة وده اكثر عدد من الحروف يخرج من مخرج من المخارج الخاصه ثلاث حروف يعني ده اكبر مخرج يخرج منه ثلاث حروف او ممكن يخرج منه حرفان او حرف واحد دي المخارج العامه والمخارج الخاصه وبرضو هنقول برضو ان في عندنا المخارج بتقصى لقسمين قسمين يعني غير العام والخاصة باعتبار تاني في تقسيم المخرج انه يبقى في مخرج حقيقي ومخرج مقدر لان ده هنتعرض ليه وإحنا بنتكلم عن المخارج برضو فالمخرج الحقيقي اللي هو بيعتمد على جزء معين من أجزاء النطق بيعتمد على اللسان بيعتمد على الشفتين بيعتمد على الحلق اي جزء من اجزاء النطق بيعتمد عليه الحرف في خروجه فنسميه مخرج حقيقي المخرج المقدر الذي لا يعتمد على جزء معين من اجزاء الفم و اللي هو مخرج الجوف فقط زي ما هيجي معانا دلوقتي يعني فالتقسيم المخارج المخارج الخاصه دي بنقسمها لمخرج حقيقي ومخرج مقدر طيب نكمل مع الشيخ رحمه الله عليه قال وللعلماء في مخارج الحروف ثلاثه مذاهب وللعلماء في مخارج الحروف ثلاثه مذاهب يعني هو بينقل اختلاف العلماء في تعداد المخارج في بعض العلم قال ان المخارج 17 مخرجا وفي بعضهم انهم واحد من 17 مخرجا فبات 16 مخرجا وفي اللي خلاها أربعة عشر مخرجا فهو بيتكلم بها عن اختلاف العلماء في ذلك فقال فذهب الخليل بن أحمد خليل بن أحمد من أئمة اللغة والتجريد كذلك عالم من العلماء هو شيخ سيباوي شيخ سيباوي رحمة الله على الجميع الخليل بن أحمد وأكثر القراء والنحويين ومنهم ابن الجزري رحمة الله عليهم ذهبوا إلى أنها مخارج حروف قال إلى أنها 17 مخرجا المذهب الثاني ذهب سيباوي ومن تبعه كالشاطبي إلى أنها 16 مخرجا يبدأ المذهب الثاني هم 16 مخرج وذهب قطرب والجرمي والفراء دون كلهم أئمة كبار من أئمة اللغة والشاطبي طبعا سيباوي طبعا من أئمة اللغة كذلك والشاطبي مشهور من أئمة القراءات والتجويد رحمة الله على الجميع المذهب الثالث اللي هو مذهب قطرب والجرمية والفراء لأنها 14 مخرجة يبقى ده المذهب الثالث المهارج 14 مخرج طيب إيه إيه إيه يعني اختلفوا ازاي يعني إيه اللي, إيه اللي خلاهم اه يقسم المخارج بالصورة دي والمخارج دي ده حطب عمل توزيع الحروف عليها ازاي ده اللي حيقولوا دلوقتي ان شاء الله قال وإليك بيان ذلك فمن جعلها سبعة عشر مخرجا جعل في الجوف مخرجا وفي الحلق ثلاثة مخارج وفي اللسان عشرة وفي الشفتين اثنين وفي الخيشوم واحد يبقى هو المخرج العامة اللي هي الخمس اللي قالهم عليهم اللي قال عليهم دول الجوف والحلق واللسان والشفتان و دي المخارج اللي خمس مخارج الحلق واللسان والشفتان والخيشوم ودي المخارج الخاص يعني الحقيقية ومخرج واحد مقدر اللي هو الجوف هدول خمس مخارج نقولهم تاني الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم دي المخارج العام خمس مخارج في الجوف مخرج واحد في الحلق ثلاثه كده اربعه في اللسان 10 كده 14 في الشفتين اثنين كده 16 وفي الخيشوم واحد يبقى كده 17 مخرج ومن جاء 16 ان هيخليهم 16 مخرجا هيعمل حي، حي، ايه هيخليهم 16 بانه ينقص مخرج من المخارج هينقص مخرج اي قال اسقط مخرج الجوف مخرج الجوف أسقطه مخرج الجوف بيخرج منه ثلاث حروف زم حيجي معانا بعد كده اللي هي حروف المد الثلاثة فاللي هيقول حيقول إنهم ستاشر حيسقط مخرج الجوف قال وفرق حروفه وهي حروف حروف المد على بعض المخارج فجعل الألف مع الهمزة من أقصى الحلق والياء المدية مع الياء المحركة من وسط اللسان والواو المدية والواو المدية مع الواوي المحركة من الشفتين يبقى هو أسقط مخرج الجوف ووزع الحروف الثلاثة بتوعه على المخارج. خلى الألف مع الهمزة وخلى الواو الساكنة أو الواو المادية مع الواو المحركة وخلى الياء المادية مع الياء المحركة طيب ومن جعلها أربعة عشر مخرجا أسقط مخرج الجوف يبقى كده هو متفق مع المذهب اللي في إسقاط مخرج الجوف ونفس توزيع الحروف هيوزع حروف المادة الثلاثة على المخارج الثلاثة اللي ذكرناها أقصى الحلق مع الهامزة ووسط اللسان مع الياء المحركة والشفاتين مع الواو المحركة طيب كده 16 لسه طيب هيسقط كمان مخرجين عشان يبقى 14 احنا عندنا اللام والراء والنون كل واحدة منهم على قول الجمهور وكلام ابن الجزري رحمه الله انهم كل واحدة لها مخرج معين اللام لها مخرج والنون لها مخرج والراء لها مخرج اللي, اللي جعل مخرج الحروف 14 مخرجا جعل الحروف الثلاثة اللي هي اللام والراء والنون تخرج من مخرج واحد فقد أسقط مخرجين كمان مع الجوف يبقى كده أسقط ثلاثة مخارج من سبعة عشر مخرجا فصارت المخارج أربعة عشر مخرجا بيقول الشيخ بقى في الترجيح في بين المذاهب الثلاثة قال ونحن نتبع مذهب ابن الجزري رحمه الله فيجعلها عليها سبعة عشر مخرجا بجمعها اجمالا خمسة مخارج وتسمى المخارج العامة يبقى احنا عندنا خمس مخارج تسمى المخارج العامة وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم كما ذكرنا قبل ذلك وذكرنا توزيعة المخارج السبعة عشر على هذه المخارج الخمسة العامة قال إذا أردت معرفة مخرج أي حرف فسكنه أو شدده وأدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة وأصغي إليه فعيث انقطع الصوت فهو مخرجه يعني انت عايز تعرف مخرج اي حرف من الحروف هتدخل عليه همزة الوصل وتشوف اه اه اه المكان اللي انقطع فيه صوت الحرف ده ما ده هو مخرج الحرف يعني لو قلنا الباء مثلا اقول اب ادخلت عليها الهمزه وسكنت الحرف اب يبقى خلاص انقطع الصوت في الشفتين يبقى هي الباء مخرجها من الشفتين اق الصوت انقطع في أقصى اللسان داخل الفم يبقى هو مخرج القاف من أقصى اللسان زي ما حياتي بعد كده إن شاء الله قال ومعرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار ومعرفة الصفة له بمنزلة المحكي والمعيار زي ما حييجي بعد كده نحن نتكلم على صفات الحروف ونتكلم على الفائدة من تعلم صفات الحروف فهو بيقول إن معرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار ومعرفة الصفة له بمنزلة المحك والمعيار يعني يشبه هذا بذلك يعني إن معرفة المخرج زي معرفة الوزن ومعرفة الصفة زي معرفة المعيار زي مثلا عندنا ذهب الذهب له عدة معايير في زي ما بقول كده عيار 21 عيار 18 عيار 24 فممكن وزن قطعة الذهب واحد هي ديت 100 جرام ودي 100 جرام ودي 100 جرام بس ديت عيارها غير دي غير دي دي عيارها 24 دي عيار 21 دي عيار 18 فهي الصفه زي العيار كده والمخرج زي زي الوزن بالنسبه للذهب يعني قال ولك بيان المخارج مفصلة يعني بعد ما قلنا المخارج العامه هي خمس مخارج نتكلم على المخارج الخاصة بالتفصيل المخرج الاول من المخارج العامة اللي هو الجوف قال وهو الخلاء الداخله في الحلق والفم اللي هو الخلاء اللي داخل الحلق والفم من الداخل يخرج منه حروف المد الثلاثه هو عشان هو الجوف مش معتمد على اي جزء من اجزاء النطق فعشان كده يسموه مخرج مقدر احنا مش عارفين هو فين بالضبط هو الخلق يعني المكان الفضاء اللي داخل فيه الحلق والفم فملوش مكان معين يعتمد عليه من من اجزاء النطق فعشان كده يسموه مخرج مقدر بيقول ويخرج منه حروف المد الثلاثة بل جوف كمخرج عام في مخرج واحد بس ويخرج منه حروف المد الثلاثة وهي الواو بس بشرط ان تكون ساكنة وبشرط ان يكون مضموم ما قبلها يبقى عشان الواو تبقى حرف مد لازم تبقى ساكنة وما قبلها مضموم طيب الياء تخرج من الجوف كذلك الياء المادية بس شرط عشان تكون مادية ان تكون ساكنة وما قبلها مكسور والألف ولا تكون إلا سakinة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا هي الألف كده كده هي ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا والألف طبعا نفرق بينها وبين الهمزة الألف غير الهمزة لما أقول قال دي ألف لكن الهمزة زي مثلا ألقي وأن ألقي عصاك مثلا وأن دي همزة ألقي همزة مش ألف لكن قوالة دي ألف ففي فرق بين الألف وبين الهمزة والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا يبقى حروف المد الثلاثة تخرج من إيه إيه الجوف وقلنا شروط أن, إن الواو واللياء تكون حروف مد أن تكون الواو ساكنة وقبلها مضموم واللياء تكون ساكنة قبلها مكسور طيب المخرج الثاني من المخارج تفصيلا هنقول ان المخرج الثاني والثالث والرابع دول آآ مخارج خاصة للمخرج العام اللي هو الحلق بل الحلق فيه ثلاث مخارج يخرج من مخارج الحلق ست ستة أحرف بل الحلق فيه ثلاث مخارج يخرج منها ستة أحرف. طيب إيه هي مخارج الحرف أقصى ال من خارج الحلق أقصى الحلق أي أبعاده مما يلي الصدر. يعني إيه إحنا هنقول إن إن أقصى وأدنة. هنتكلم ببالنسبة لي أجزاء النطق اللي هي الداخل الفم. ماشي كده. فالحلق هنقسمه لثلاث أقسام أو ثلاث مناطق أقصى يبقى اللي هو أبعد حاجة عن اللسان. ابعد حاجة عن اللسان ده اقصى الحلق ماشي من ميال الصدر يعني اول جزء من الحلق اللي عند الصدر بده الحلق زي ما قلنا أقصى بالنسبة بالنسبة للفم اقصى الحلق يبعده من ميال الصدر ويخرج منه الهمزه والهاء يبقى الهمزه والهاء تخرج من اقصى الحلق المخرج الثالث من المخارج الخاصه وهو المخرج الثاني عندنا من مخارج الحلق وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء مخرج الرابع ادنى الحلق مما الفم يبقى اقرب حاجه للفم من الحلق اللي هو ادنى الحلق اقرب حاجه للفم قال ويخرج منه الغين والخاء وتسمى هذه السته بالحروف الحلقيه لخروجها من الحلق يبقى الست حروف دول بنسميهم حروف حلقيه الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء نسميها حروف حلقيه لخروجها من الحلق طيب المخرج الخامس من المخارج الخاصة أقصى اللسان ودخلنا كده في مخرج عام ثالث اللي هو اللسان احنا عندنا الجوف في مخرج واحد بس يخرج منه تلات حروف الحلق في تلات مخرج يخرج منها ست حروف وبعد كده اللسان ده المخرج العام الثالث ده في عشر مخارج يخرج منه 18 عشر حرف عشر مخارج من يخرج منها 18 حرف نشوف مخارج اللسان كده قال الخامس أقصى لسان أي أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف يبقى برضه أقصى لسان يعني أبعد جزء في اللسان مما يلي الحلق أبعد جزء من اللسان عن أجزاء النطق الأخرى اللي زي الشفتين والخيشون مثلا أقصى حلق أي أبعده أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف السادس أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف تحتها يعني قدام مخرج القاف لأن اللسان مستوي فتحتها يعني قدامها شوية قدام مخرج القاف يخرج منه حرف الكاف ويخرج منه الكاف وهذان الحرفان يقال لهما لهويان لخروجهما من قرب اللها لهذا جزء لحمي داخل, داخل الفم فبيسمى الحرفين دول عشان هما بيخرجوا من قرب اللها بتسمى حروف لهوية طيب مخرج السابع وسط اللسان مع ما يحاذيه من انحنك الاعلى ويخرج منه الجيم والشين والياء الياء هنقول الياء المتحركة او الياء الليدة دي اللي بتخرج من وسط اللسان لكن الياء المادية مر معانا ان هي بتخرج منين من الجوف، فكده يبقى الياء اللي حتخره من وسط اللسان مع الجيم والشين دي اللي هيا اليا اليا المتحركة أو الليين، وتسمى هذه الحروف شجريه شجريه لخروجها من شجر اللسان أي من فتحها. المخرج الثامن إحدى حافةي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا ويخرج منه ضاد المعجبة. يبقى حافة اللسان يعني جانب جانب اللسان يعني نحن عندنا اللسان. لو جانبين يمين وشمال فهو أحد حافتا اللسان إما الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى فإحدى حافتا اللسان أي جانب اللسان يعني ومع مع ما يحاذيه من الأضراس العليا يخرج منه انضاد المعجمة وخروجها من الجهة اليسرى أيسر وأكثر استعمالا ومن اليمين أصعب وأقل استعمالا ومن الجانبين أعذ وأعسر في أصعب الحروف مخرجا يعني ده عبا يعني ده كلام آآ آآ تناوله أهل التجويد لكن ربما يكون بعض الناس عنده خروج الضاد من لما يجي يقول أرض إلى أن هي بتخرج من الحفتين مع بعض في يسر وسهولة ف يعني الله أعلم بذلك يعني هو ده كلام متكرر كتير في كتب, الفقه في كتب التجويد إن خروج الضاد من اليسرى أيسر ومن اليمين أصعب ومن الجانبين أعز وأعسر لكن ربما يكون عند كثير من الناس إن خروج الضاد من حافتي اللسان الحافة اليمنى واليسرى في سهول. طيب التاسع المخرج التاسع من المخارج ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد وما يحاذيها من اللثة أي لحمة الأسنان العليا وتخرج منه اللام. اللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرف اللسان. يعني إحنا قلنا إن الضد تخرج من حافة اللسان يعني جانب اللسان. حافة اللسان من من الجزء الأمامي مع طرف اللسان يعني بيخرج من الجزء من حافة اللسان. لا هو الجزء الأمامي من من حافة اللسان. هاي جانب اللسان. من الجزء الأمامي يعني إلى منتهى طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا يبقى طرف اللسان بس مش طرف اللسان بالضبط لا هو حفة لسان دخله معانا في في إخراج حرف اللام فيبقى أدنى حفة اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذي حفة اللسان من لسة الأسنان اللي يخرج منه حرف الل. وقيل خروجها من الحافة اليمنى أمكن عكس الضاد يعني هو يخرج من من طرف من حافة اللسان اليمنى اللام يعني ده ممكن بامكنه ده الأكثر والأشهر يعني إن لما هو الأل هلاقي إن إن حافة اللسان اليمنى بتحرك أكثر وأداءها في اللام أكثر من الحافة. اليسرى. يبقى كده عندنا حافه اللسان يخرج منها الضاد وعندنا كمان ادنى حافه اللسان الى منتهى طرفي يخرج منها اللام بس مع ما يحاذي حافه اللسان من لثه الاسنان العليا. بعد كده نخش بقى في المخارج بتاع طرف اللسان احنا كده قلنا في مخارج اللسان اقصى اللسان في مخرجين القاف والكاف وبعد كده وسط اللسان في مخرج واحد بيخرج منه الجيم والشين والياء المتحركه تمام يبقى كده اقصى اللسان ووسط اللسان وبعد كده حافه اللسان هيخرج منه الضاد وادنى حافه اللسان يخرج منه اللام يبقى كده حافه اللسان كمان اتخرج لنا مخرجين يبقى كده عندنا ادي مخرجين في اقصى اللسان ومخرج في الوسط ومخرجين في حافه اللسان كده بنتكلم فيه خمس مخارج طيب نبدأ بعد كده في مخارج طرف اللسان، مخارج طرف اللسان هيبقى فيها خمس مخارج منطقه طرف اللسان هيبقى فيها خمس مخارج مع الخمسه اللي قبل كده يبقى احنا كده معانا عشر مخارج في اللسان قال العاشر طرف طرف اللساني وما خارجه خمسه طرف اللسان ده كمخرج من مخارج اللسان في خمس مخارج تمام في خمس مخارج يبقى اللسان كمخرج عام بيتقسم مخارجه لأربع مناطق أقصى اللسان ووسط اللسان وحفة اللسان وطرف اللسان دي الأربع مناطق اللي بيخرج منه حروف اللسان فطرف اللسان فيه خمس مخارج اللي هي ايه يقول مخارجه خامسة وحروفه أحد عشر حرفا إBeา عندنا طرف اللسان فيه خمس مخارج بيخرج منه محداشر حرف ليجيب بقى واحد واحد كده قال فطرف اللساني وما يحاذيه من ناثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا تحت مخرج اللام قليلا يخرج منه النون المظهرة ونضيف عليها المتحركة النون المظهرة والمتحركة بيخرج من طرف اللسان أما المضغمة والمخفاف مخرجهما الخيشوم هو على الأدق والأصح يعني أن مخرج إن مخرج النون المضغمة والمخفاف يبقى قريب من مخرج الحرف المخفى او المدغمه بتبقى تحولت لحرف زي اللي بتضغم فيه يعني بتضغم في الميم او في او في او في النون او في الواو او في اللام او في الراء هي مع اللام والراء والنون والميم تحولت لحرف تاني خالص فهتخرج من مخرجه والمخفى بتخرج قريبا من الحرف الذي التي تخفى عنده ويخرج تخرج من الخيشوم. طيب الحادي عشر المخرج الحادي عشر طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه الراء. بعد مخرج النون النون عندنا مخرج الراء من طرف اللسان كذلك مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه الراء ظهر اللسان من النون يعني تدخل ظهر اللسان ظهر اللسان يعني اللسان من فوق. عندنا اللسان بيبقى أفقي لو جنب يمين وجنب شمال وظهر وبطن اللي هو اللسان من فوق ده ظهره واللسان من تحت ده بطن اللسان فهي الراء مخرجها بيبقى نحية ظهر اللسان شويه يعني طرف اللسان اللي هو مقدمه اللسان من قدام ظهر لسان المنطقة اللي بين طرف اللسان ووسط اللسان. فيبقى مخرج خرج الراء طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه وياخرج النون الراء وهيتدخل إلى ظهر اللسان من النون. تسمى هذه الحروف الثلاثة اللي هي اللام والنون والراء. تسمى حروف ذلقيه أو ذلقيه لخروجها من ذلق لسان أي طرفه. ذلقيه بسكون اللام أو فتحها. ذلقيه أو ذلقية عشان بتخرج من ذلق اللسان اللي هو طرف اللسان. مخرج الثاني عشر ظهر رأس اللسان وأصول الثنيتين العلياين ويخرج منهم طاء فدال المهملتان فتاء المثناه الفوقيه. يعني عندنا المخرج ده بيخرج منه ثلاث حروف اللي هو طرف اللسان مع أصول الثناي العليا. طرف اللسان مع أصول الثناية العليا يخرج منه الطاء والدال والتاء من هذا المخرج وتسمى الحروف نطعية لخروجها من نطع الفم أي جلدة غاره جلدة غار يعني بيتكلم يعني يقصد الجزء الأمامي من الحنك الأعنى الوسق في الحنك الأعنى لكن الأدق لأن خروج, خروج الطاء والدال والتاء من مخرج قرب نطع اللسان لا منه هو يعني مش مش من طرف اللسان لا ده تخرج من مخرج قريب منه تمام لان هي مخرجها في الحقيقة من طرف مع العليا. عشر طرف مع ما بين الاسنان العليا والسفلى قريبه الى السفلى مع انفراج قليل بينهما ويخرج منه الصاد والسين والذال يبقى طرف مع ما بين الأسنان العليا والسفلى من السفلى مع انفراج البطرف اللسان والاسنان بتبقى الأسنان ال العليا والسفلى في فراغ قليل بين الاسنان العليا والسفلى بيخرج منه الصاد والزاء والسين والزاي تمزج الحروف أصلية تخرجها من أسرة اللسان اي مستدقة مخرج الرابع عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا تخرج منه الضاء والذال والثاء يبقى إحنا عندنا طرف لسان مع طرف الأسنان طرف الأسنان العليا يخرج منه عشان كده بنقول لما حد ينطق الظق أو الثال أو الثاء نقول له إيه طلع لسانك إنه هو لسانه يبقى جزء منه بي اه بي اه بي اه بي اه يخرج الحرف مع اه اه اه أطراف الثنائي أطراف الثنائي بلازم يبقى اللسان مع الضاء والذال والثاء يبقى في جزء منه بيصطدم مع أطراف الثانية العلية وتسمى هذه الحروف لثوية لخروجها من قرب اللثة اللثة أو اللثة اللي هي اللحم اللي, اللي بيستمسك فيه الأسنان دي اسمها اللثة دي حروف اللسان ودي مخارج اللسان كده خمس مخارج في طرف اللسان مع خمس مخارج في اقصى لسان ووسط اللسان, اللسان. وحافه اللسان يبقى عندنا كده عشر مخارج من في اللسان يخرج من هذين ال 10 18 حرف نروح بعد كده لمخرج من مخرج العامه غير اللسان احنا كده عندنا خلصنا الجوف كمخرج عام الحلق كمخرج عام اللسان كمخرج عام عندنا المخرج الرابع من المخارج العامه الشفتان الشفتان وفيها مخرجين بيخرج منهم أربعة حروف. نشوف المخرج الأول قال الخامس عشر المخرج الخامس عشر بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه حرف الفاء ألف ف. ضعيني إيه إن إيه؟ إن أطراف الأسنان اللي فوق بتخبط فين في بطن الشفة السفلى. ويخرج منه الفاء السادس عشر. المخرج الثاني من مخارج الشفتين وهو في العد المخرج السادس عشر من مخارج الخاصة. قال الشفتان معا وتخرج منهما الباء الموحدة والميم والواو برضو الواو هنقول برضو زي ما اتكلمنا في وسط اللسان كده نقول نوريه المتحركة هنقول برضو هنا الواو المتحركة ولينا لإن الواو المادة بتخرج من الجوف إلا أنهما بين مع الميم والباء لما أقول أم يبقى بطبق الشفتين وأب بطبق الشفتين لكن مع الواو بيبقى فيه انفتاح في الشفتين ما تطبقش وانفتاح, وانفتاح مع الواو وتسمى هذه الحروف شفويه لخروجها من الشفه السبع عشر المخرج السبع عشر والأخير هو مخرج الخيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل يعني جزء الأنف من الداخل ده اسمه, ده اسمه الخيشوم وده بيخرج منه الغنة الغنة بحروفها بقى لا ممكن بقى نذكر حروفها بعد كده ان شاء الله لكن بيخرج من الخيشوم الغنة قال المنجزب الداخل فوق سقف الفم وليس بالمنخر ويخرج منه الغنة والله أعلم وبكده عندنا دول 17 مخرج من المخارج الخاصة قال وليك دليل المخارج من الجزريه قال ابن الجزري في مقدمته مخارج الحروف سبعه عشر على الذي يختاره من اختبر فالف الجوف واختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لاقصى الحلق همز هاء ثم الوسط ه فعين حاء ادناه غين خاء ها والقاف اقصى اللسان فوق ثم الكاف اسفل والوسط فجيم الشين ي والضاد من حافته اذ ولي نضراس من ايسر او يمناها واللام ادناها لمنتهاها ادناها ادنى الحافه يعني لمنتهى طرف اللسان والنون من طرفه تحت اجعلوا والراي دانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال والثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفامع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الوا باء ميمو وغنة مخرجها الخيشوم. كده بحنا انتهينا من مخارج الحروف إن شاء الله نتكلم في المرة القادمة على صفات الحروف بإذن الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين